الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله الا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي المشكور تجارة لا تبور ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فوجد أطهرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه واختاره لرسالته ثم نظر في قلوب الخلق من بعده فوجد أطهرها قلوب أصحابه رضي الله عنهم فاصطفاهم الله واختارهم لصحبته فكانوا وزراء له ينافحون عن شريعته ودعوته و جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعت الله أقسم في كتابه بحياة أحد من البشر الا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون وعند الترمذي باسناد صحيح من حديث عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نسال الله الا يحرمنا من زيارتها قال إن جفل الناس إليه أي خرجوا في جماعات كثيرة وغفير المسلمين وغير المسلمين الكل يريد أن ينظر إلى الرجل الذي غير الله به وجه الأرض مع كون الدنيا كلها تحاربه ويتهمونه بما ليس فيه ساحر كاهن شاعر إلى غير ذلك قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه عبد الله ابن سلام في هذا الوقت حبر عالم من علماء اليهود لكن قرأ عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فيريد أن يتبين ويتثبت قال وكنت في من خرج وجعل الناس يقولون قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رايته وتبينت من وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد له اعداؤه وقد عاش معهم قبل أن يوحى إليه أربعين سنة بأنه الصادق الأمين وهو الذي لما نزل عليه جبريل بالوحي من عند الله قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا ثم أكدت واستدلت لذلك ببعض شمائل كلا لقد خشيت على نفسي كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر ودراسة حياة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يعمق في قلب المسلم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من عرفه لا يملك إلا أن يحبه من عرفه صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يغلب على محبته صلى الله عليه وسلم وعلى متابعته والاستمساك بسنته صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم من ثمراتها الإطلاع على حياة رسول الله وسلم ومواقفه وأخلاقه وحكمته في أصعب المواقف وأشد الأمور والإطلاع على تعاملاته مع أهله مع جيرانه في السلم في الحرب مع القريب مع البعيد مع المصالح ومع المعادي والمنابذ والمحارب ودراسة سيرة النبي عليه السلم تطلع الأمة التي ضاع منها منهج التغيير على المنهج الصحيح لبناء الامه في سنوات معدودات بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله عنهم دوله للاسلام بناء شامخ عظيم لا يطاوله بناء دراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم تطلع المسلم على منهج الفرقه الناجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة ما علامتها قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة وفهل وسلوك وأخلاق وتعاملات من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كنا في رمضان الماضي نسأل الله لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور مع صفحة من حياه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد إن شاء الله في الليالي المقبلة نقف مع صفحة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غزوة عظيمة فيها كثير من الأحداث التي تتربى عليها الأمة ان أرادت أن تنهض وتعلم منها الأفراد والجماعات. غزوة تبوك التي كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب وسميت تبوك لاسم المكان الذي عسكر في جيش المسلمين وسماها القرآن ساعة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وسماها بعض أهل السير الفاضحة لكونها أظهرت الكثير من خفايا المنافقين ومن يريد الخير ومن يريد ويضمر الشر وهي على اسم سورة براءة التوبة فمن أسمائها الفاضحة وعامة آياتها تتكلم عن غزوة تبوك غزوة تبوك فيها أحداث كثيرة جدا تلمح فيها ظروف الصعبة التي عاشها المسلمون من قلة الزاد والمال والجميع ينتظر حصاد من انتظروه لأشهر وتلمح الفقراء من المسلمين يسابقون وقد قال صلى الله عليه وسلم من جهز, جهز جيش العسرة فله الجنة فيسابق عثمان ويسابق معه ويزاحم فقراء المسلمين فعلى الجانب الآخر ترى المنافقين يلمزون ويطعنون والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم وتلمح في أحداث غزوة تبوك مؤامرة من المنافقين لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلمح في غزوة تبوك اعتذار المنافقين ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وتلمح في احداث غزوة تبوك بناء المنافقين لمسجد الضرار وهدم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المسجد وتلمح في احداث غزوة تبوك سخرية المنافقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما راينا مثل قرائنا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الايات ومن اعظم المواقف غزو التبوك موقف الثلاثه الذين ذكر القران شانهم كعب ابن مالك هلال ابن اميه مرارة ابن الربيع نقف مع بعض هذه الأحداث المهمة ولكن نعرض كأصل وأساس لعرض أحداث هذه القطعة وهذا الجزء المهم من حياة رسول الله من خلال كلام كعب ابن مالك رضي الله عنه وما كان السبب في تخلفه وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والدروس المستفادة من ذلك دراسة حياة هؤلاء من أهم ما تحتاج إليه الأمة الأمة التي فقدت المنهج الذي زال غضاً طريا بين يديها منهج الصحيح للتغيير الذي بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة الأمة التي تاهت لما تاهت عن الانقياد والاتباع لرسول الله نقف إن شاء الله من المرة المقبلة من ليلة المقبلة إن شاء الله مع كلام كعب نسأل الله أن يجمعنا ذي في الفردوس الأعلى أقول قولي هذا استغفر الله ليه.